لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم نقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأوشيناهم فهم لا يبصرون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 إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قتموا وآثارهم وكل شيء أحضناهم في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا me aleyne قَالُوا إِنَّا Bau بِكُمْ teda yer تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ kum Le عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ أَإِن ذُكِّرْتُم ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَضَّلَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُونَ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم 22. cüz burada sona erdi. Yarın gece 23. cüzde buluşmayı umuyoruz.